بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما دراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فما